والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بنام ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير